ونتبع الله على يوم الدين اما بعد ففي طريق ان الله سبحانه وتعالى كان صاحبها قال الوصول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه الله ورسوله أولاً إنسان حب الله سمة الأهم سمة الأمين مخصر وخصر خصائصهم التعاون على البر والتقوى والتواصل الحق والصبر وبدل وصيح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين وعلمتهم لم تظل لهم الدنيا دون هذه المعاني ولهذا ترون تحبين على هذا الطريق قد الفوه ودرجوا في مدارجهم وعينهم على افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله واحواله وشان السلف الاول من النبي صلى الله عليه وسلم لهم يتبعون به يقتدون واليه ينتسبون وهم في ذلك كله معرضون لاحوال الدنيا من تقلبات وصعوبات ومشكلات ويوفق يصبر على هذا كله يثبتوا على منهجه يصبر على لاواء الطريق يجتهد في نصره دي دين الله عز وجل بقدر ما أتىه الله عز وجل الملكات والمكانات والأسبان والأدوان يحرصوا على التوازن في, في حياته يقدموا حق الله تعالى على حظ نفسه يهشوا بالطيبات والصالحات وينفروا من الخبات والمكرمات بينما قول ذلك يتحصى بعض ما يؤمنه من شرح الصدر بالاسلام واستشعار حلاوه الإيمان والتلذّث بالملجاة والضبط اليقين هذه المعاني الحقيقة هي سعادة الدنيا قبل سعادة الأخي ثم ياتي بعد ذلك النوت من بعد لنا بالمحصن إلا بفاجئ يوم فيجاء في غضي وإذا جاء الموت وهم على هذا الطريق حين يعني يفرحون لأنه يرون ان أن ما بعد الموت خير ان شاء الله تعالى عند الصباح يحمد القول السورة عند الصباح يحمد القول السورة السير لله الليل لأن السهرة في الليل أدلج فإذا ونصبح وقد أوشأ ان يبدو المنزل وما نقيم أولاك من مصاعي وحطوب في طريق الدنيا فهذا شيء معلوم قد أخبر الله عز وجل وإذا أدمنكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والسمرار وبشر الصامري wij hebben een enkele glans Een enkele is in Een enkele glans in Een de van de de في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطاش هذا اهل الدنيا من اهل النار هو الدنيا الدنيا في فيقال, له فيقال له والله يرقى. ما نعيم خير مع كان في الدنيا أنعم أهل الدنيا قال في الحديث بأبأس أهل الدنيا من اهل الجنه يعني الرجل دخل الجنه وكان ابس اهل الدنيا كان معذرا في الدنيا ويعني يبتلى ويغمس غمزه في الجنة فيقال له هل رايت بلاء قط هل مر بربك يعني شقاء قط يقول له ما رايت بلاء ولا مره اذن غمزه واحده تنسيك ما كان في الدنيا ولان العاقل الموفق من, من يعمل من هذه الدار التي تستقبلنا هي الحياه حقيقية. ولهذا الذين يتحسرون عن الدنيا يقول, يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي حياتي الحقيقية التي بين يدي وليس التي كان فيها على هذا التواصل عسى الله سبحانه وتعالى يمضي أن يتبع في وإجراتنا إليه وأن, في وأن يستعملنا فيما يحيط وأن يخطب لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وقد انتهينا إلى كتاب الحج بقيت فيه لقيط وقد سراني وحسن يعني نفل إخواننا على تذكيري للموعد لأن موعد استثنائي وهذا جل فإنما دل على كرم تعالى والإمارة من الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. وبعده فهذه قرآن في ورث كتاب عمد الفرط لابن قدم الرحمن الله قال المصنف باب المواقيت ومقاد أهل المدينة كلها وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلمنا ولنجد قرن وللمشاة ذا وعر تهدي المواقيت لأهلها ولكل ولكل من يمر عليها ومن منزله دون يقاطي فيقاطو من منزله حتى اهل حج اهل مكه يهلون منها للحاجين يهلون منها يهلون منها لحاجيه ويهللون بعمرته وامن الحج نعم نعم ذكرناه الله تعالى في كتاب الحج ما يتعلق كله جنب الحج ولا عمره كذلك وانه هذا محل صوم وليس على التراخى ولا الذكر و تعرض المصنف لذكر الشهود متعلقه بمعنى الاستطاعه وأن هذا يرجع الى قدره البدنيه و قدره الماديه و الطريق وما يتعلق بحج المراه الصوي و العبد و نحو بدا في ما يتعلق بتفاصيل الحج فبدا بالمواقيت قال و ايقات اهل المدينه وذكر المواقيت يعني أهل العلم المسؤول المواقيت الى قسمين مواقيت مكانيه تتعلق بالمكان الذي يحرم منه ويبدا به الحج ومواقيت زمانيه تتعلق بالزمان الذي يشرع فيه الحج من المعلوم ان الرمض ليس لها ميقات زماني اي يوم في السنن تشرع العمر اما الحج فلا يشرع به في موسم الحج وهذا المقصود بالميقات is jammer. Waar de Miqat deelname, faalt dan niet en dan is van de die in het van de de en عاصم مطحوليفا يعني تصغير حفاة شجر معروف بهذا الوادي وهي من المدينة القريبة نحن يعني أحد عشر من المدينة ونحن 220 أو 250 من مكة على حسب احتفاف يعني الطرق وهذا الترتيب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو للوقت كما ذكر الشارح حديثا. Ik ben een de op صلى الله عليه وسلم het mee heb gedaan, maar ik heb het meegenomen. Ik heb het de Ik heb de meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het meegenomen. Ik heb het de de ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وأهل المغرب أهل المغرور ايضا على مصر في طريق الإنخلة مكة ميقاتهم الجحف وتسمى هيع والمكان هذا خارج الآل وليس موجودا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان بالمدينة حمى لكن صح حوائق المدينة للصحاب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لاصحابه في المدينة وان يدقل حرمانها إلى الجحفة فاستجاب الله تعالى ولهذا من اتقلت الحرم إلى الجحفة خربت ولم تطب للناس ولهذا نحن نحن مكان نحن من مكان قريب إلى الجحفة وهذا الآن يسمى راب وهذه الجحفة يعني على وقت متينكي كيلو أو نحو ذلك من مكة واليمن ينبلغ وقت المدرسة من اليمن ومن وراءها من الهند وباكستان ونحن ذلك أولاً يأتون من ناحية الجنوب من ناحية اليمن هؤلاء أيضاً ميقاتهم ينبلغ ينبلغ هذا جبل ناحية اتهاماً جنوب مكة تسمى على وهي على بعد نحو من 90 يوم ولنجد قرن المنازل نقاط اهل نجد يعني الذين ياتون من الرياض والدمام ويأتون من قطر والكويت والإمارات والبحرين والعمان يعني بقيه الخليج كلهم يأتون من هذه الناحيه وقت لهم قرن المنازل وقرن هذه بكوارث الطائف وتسمى الآن السيد الكبير وهي نحو تسعين كيلو أيضاً من مك وللمشنق ذات عرق الحديث في ذلك خمسه الموقف لأن ميقات أهل المشنق من العرب ومن مرأها فميقاتهم يحبوننا من ذات عرق وذات عرق ايضا يعني العرق يعني الجنر الصغير ويسمى الآن الطريق.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 قال في هذه المواقيت اهلها لاهلها يعني من يسكن في اضيار عام في السعودية يحل له من, من يسكن في عاده وغيره من, من يسكن في جلبك او قريبا منها يحل منها هذا معنى هذه المواقيت اهله ولكل من مر عليها من غير اهله الذي ياتي بعيد اذا كان سيمر على هذا الموقع هذا الموقع كميات أهل الوسط مثلا إذا زعم الى جدة بالطائرة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 طيب و أقرب من الميقات كأهل جنة أهل جنة بينهم وبين الحرب من نحن ثمانين كيلو و كيلو بينما الميقات خلفهم هل يرشعون إلى الميقات؟ هم يغيّلون من منازلين يغيّلون من منازلك أهل جنة و الشعارك ونحن عند أحدهم البدنة أقرب إلى منك من ألدم الميقات لا يحقق أن يوزع إلى الميقات هو يعني نفسه أصدق أقرب من الميقات فأهل جنة يغيّلون من بيوته في جدل لأنهم دون المواقي ومن منزله دون النقاط فنقاطهم من موضعه النص على هذه المواقيت علم من علمات النور كيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المواقيت وقال يعني أهل اليمن وأهل نجد وأهل يعني الشام ونحن ذلك هذه البلد ما كانت فتحت هذه البلد ما كانت لم تكن الشام كانت الشام فيها قيصر وروه، في البلاد نصار ومصر كان فيها طب يعني أيضا نصار، ويعني عانت هذه البلاد لم تكن فتحت فلهذا صار علما علامات النور لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تفتح في زمان هذه البلاد، لكن هو يعلم أنها ستفتح وأن الإسلام سيتقوى، وهذا الذي حدث صار كلها في الإسلام كله. وحمد لله hebt van de marken, ja die moesten pacht en de من مكة ولا نحتاج لحجة ان نخرج الى الحج حتى اهل مكة يويدون منها يعني لحجه ويسعى ان اهل مكة ان يذهبوا الى يعني خارج الحرب هذا بالنسبه للحج اما العربة المقيم في مكة اذا اراد ان يعتبر لابد ان يخرج خارج الحرب حتى الى التنعيم او الحديبيه او الجعران او نحوها حتى يحج لكن الكلام الان في الحج حتى اهل مكه يهدون منها لحجه ويهدون للعرض من الحين. يعني اما اذا ارادوا العمر فانهم يخرجون كما نخرج من التنعيم ونحوه وليس التنعيم مقصودا وانه المقصود اي حل يعني خارج الحاء. لكن التميم أدنى يعني أقرب للحِل. فيكون أي سك. وإلا هو نفجع مطرد. وين اللي يخرج من الحاء؟ فيصبح في الحِل. وحينئذ يهيل يعني يوحم بالعُود. نعم. ومن لم يكن طريقه على النقاط فالنقاط حذو أقربها إلى حذو أقربها حذو أقربها إلى. ولا يجوز من أراد لقول مكتة tegen de mietaat die geen muren heeft. Ja, je ziet de mietaat op de mietaat staat. De mietaat is een de de de de de de de de de Medina vanaf dichter bij de Franse overkant van de van de Atlantische Oceaan gaat, is het dichter bij de Franse van de Atlantische is van een is ثم اذا اراد النطق قوم اذا اراد النطق وان تجاوز غير محرم ثم اذا اراد النطق احرم المواضع احرم المواضع وان تجاوز غير محرم رجعت احرم من الايقال ولا دم عليه لانه احرم الايقال فان احرم من نيفه فعليه دم سواء رجع الايقال او يمضى والأفضل أن لا يرد لا قبل النقاء فإن فعل هو محرم. لا فعل فهو محرم. لي. ولا يجوز من اراد دخول مكة تجاوز النقاء غير محرم. يعني إذا كنت داخل إلى المكة. لا يريد ان تتجاوز القطار و أن تغير محرم إلا في حالات الزكراة إلا لقتال مباح النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدخل مكة يوم فتح مكة لا يسمون محر تعرضوا أو حاجة ولحم. يعني يدخل أو السمراء وعلى وهذه مساله يعني هذا المذهب المذهب أنه انه لا يجوز ان تدخل مكه الا بعد ان تحرق الا للحالات التي يظهر فيها عدم يعني الاستطاعه للانتغال بالنسبه لكن الصحيح انه لا ينزل للحرب لا ينزل للدخل مكه أن يكون محرماً الا لو كان ناوياً من نصر واحد مكه للعمره للعمرى للحج يبقى لا يجوز أن يتجاوز المقاط إلا ويحرم لكن واحد زاهد يزور قرابة له أو ليتاجر أو ولا قرابة ولا يقصد الحج أو يعمر في هذه الحالة يجوز له أن يكون محرماً فالصحيح خلاف المذهب انه لا يلزمه الاحرام ويدل على هذا قوله في حديث المواقيت الماضي الذي ذكرناه لقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاهلها قال في اخر الحديث هن لهن يعني هذه المواقيت لاصحابه ولمن اتى عليهن غير اهلهن مما نريد الحجاره ما تبقى ممن يريد حج والعمر فمعناها من لم يريد حج والعمر لا يلزمه الإحرام وهذا المعنى صحيح بعض أهل العلم فصل قال إن كان حج أو احتمال قبل ذلك لا يلزمه كل دخل مأكة لأنه أتى الفريق إنه يحج أما إن كان يحج ولم يعتمر ومر عن النقاب وأراد أن يدخل مكه فلنزوه الحاله هذه إنه صار مستطيع وهذا أعرج الأخوة إذا عندنا أخوة إذا المذهب مذهب إنه لا يدخل بركة إلى محرم إلى في حالات استثنائية ويعني قرض يعني بعض أهل العلم من الأهل الشافعي وأهل الله ضير إنه لا يلزم الإحرام وهذا عكس المذهل يعني ان شاء يدخل ما دام لا يريد الحج ولا ومن اهل العلم الفصل وهذا المذهب الاصح إنه إلا لم يكن حج او اعتبر وداخل ملك الورم على الجغال فالحج تعين عليه يصبح الحج واجب على الفور وذلك الرب اذا ليس الإحرام إلا الا أما اما كان احرق لو كان حج او اعتبر يصبح الحج الامر بعد اذن في حقه دافئه فاذا رات فعل وان لم يرد لم يفعل ثم إذا أراد النسل أحرام من طبيعين وإن جاء مثل غير محرم رجع فأحرام من النقاط ولا تنع عليه. لماذا؟ المقاط أحرام أولا من المقاط كلام الأول ولا يجوز لمن اراد دخول مكه تجاوز النقاط غير محرم إلا لقتال الماء أو حاجة تتكبر داخل طالع طيوب ثم إذا أراد المسوق يعني بعد أن جاوز المقاط وهو لم يدد ثم بدا لك أن ينسق يعني بحجة الرغم في هذه الحالة أحرام المنظمي وفاقا من إبنة الثلاثة يعني إبنة البعض على هذا ثم جاوز الميقات ثم بدل له النسر احفر من حيث يعني موضعك يعني تصور الواحد ركب بالبر مثلا بالسياره وجاوز ميقات الجحف وجلب مصر ولما وصل و لا يريد حتى وصل الى جدر او ركب الطياره والنصر وهو لا يريد العمر وصل الى جدر إذا جاوز النقاط ولما جلس في شدة يوهين ثلاثة وربعة قال له بعض أصحابي أخذ مكة ساعة ألف مكة رغم أن تأتي معاً للعمل في هذه الحالة هو جاوز النقاط ولا يريد العمل فلو نوى بعد هذا العرض هل ينزبه ان يرجع الى الميقات أم يحرم من مكانه يحلم من مكانه بحيث حيث أنشأ يعني أنشأ نية الحد أو العمل en de waarde van de waarde van de waarde van de de waarde van de من ذلك هذه الحالة تختلف لأن الرجل يريد العمر وإجتبار على الميقات فجاوزه ولا بيوحبه نقول له ارجع إذا استطعت ارجع إلى النقاط حتى فرح رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه احرم من الميقات هل نذبه هنا بفتر؟ هدمت؟ لماذا؟ لأنه لما جاوز رجع واحرم في اليوم فلان نذير بنا طيب فين احرم من دون فعليه دم اراء الرجع او الياس يعني مضى حتى وصل الى جده هو كان يذيق العمر منذ خارج من اي وجاوز النقاط وهذا خطر ثم ان الوصول الى جده احرم زي بركب الطياره وهو جاهل ما يدري او متساهل او متهاون في دينه حتى نزل المطار وهو ضحي إنه جاء المرصة حتى يجعوها وهو جاوزنا المقاط يقول إن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من المقاط ولا دم عليه لأن أحرم من المقاط طيب الحالة التالية فنحرم من دوله ونحن من المطار فعليه ذلك يقول لهم أنت جاوزت المقاط ويعني من واجبات الحج أن يكون الإحوام من المقاط وليس من أي مكان فانت الآن جاوزت هذا النقاط وتعديته كان دم يقول فعليه دم سواء رجع الى النقاط او لم يرجع كل لم يرجع خاص لكن حتى لو رجع نلزمه ايضا بده هذا المذهب قام بذلك رحمه الله انه ما لام احرى دون النقاط لازمه يؤذبه حتى لو عاد فرجع إلى المقاط. هو لو كان عاد ورجع النقاط احرم من النقاط ليس عليه شيء لكن هو احرم اولا من دون المقار كما لو احرم من جدة او مطار ثم بعت هذا رجع الى المقار هذا يعني عليه دم ان تشاوز المقار ولا يدفعه عودته لله بعد ان احرم دونه هذا المدفع بقول الله وعند ابي حنيفه ان وزع الى المقار فلدى يعني من المقار سقط عنه الدم وان دم لم يلبي لم يسبق وصح ما قول انه ان رجع ثلاث شيء عليه لانه اتى بالواجب ان رجع ثلاث شيء عليه لانه اتى بالواجب وانه الشالح استدام بالمذهب حدث طعيف من ترك نص دم وهذا يعني اه ليس صحيحا ولهذا لا يشعر بالمذهب إذا ألح حتى لا يشك عليك ينبغي إذا يجب عليه إذا غلط أم واحد أن يحرم مني وإذا أحبش طيب صاحبنا يعني تجاوز الميقات نقول قل إرجع إلى النقاط وأحدهم من النقاط وليس عليك طيب تجاوز الميقات وأحر دون النقاط ولم يرجع هذا على إذا قولا واحدا لكن تجاوز الميقات واحرم منور الميقات ثم رجع الى الميقات في المذهب يبقى عليه دم ايضا لانه تجاوز الميقات والصحيح المذهب الشافعي إنه ما رجع ليس عليه شيء وواجب الواجب والان افضل ان يحلق الى الميقات فعل هو روحي لان الحاله دي عكس اللي فات كله ده بيروح مش من دون النقاط ده بيقرب من النقاط يعني هو عايز يعمل المطاره طائره مع ان هو لسه المفروض يعني عندنا الطياره ساعتين الا ربع ما يبدا يقول له ان احنا حزينين النقاط هنا الحاله واخد العكس بدل ما بيروح مدى ما يتجاوز النقاط الاحمر من الشيء قبل ما يوصل للنقاط كبل احمر من المطاره طائره احمر قبل الميطار. ميقاته يعني مسافة قال الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعله وأحرم قبل الميقات هو محرم. يعني صحي في لكن ملا شكل الخالف السوف لأن الأفضل أن لا يحرم إن من البيطات وهذا فعل النبي صلى الله صفاله ولو كان يشرع أن يحرم قبل الميقات لكان الأولى أن يفعل هذا النبي خصوصاً أن مسجد النبي صحبة يحرم المسجد النبي ومسجد النبي هو خير من المسجد زلفي فلم يحرم المسجد مع فضيلة المسجد ولا من المدينة حتى أتى النبي ولعل ولعل الأحمر طرف أيضاً لا يمنع أن يرتدي بعض محضرات الأحمر ولأن فيه شقّة زائدة إنه يحرم يعني مبكراً ولأن فيه تلطعاً إنه يعني يرتدي الفتاة على النبي كأنه لم تيه. ضيئة المشكلة بعض الناس والانتكام البدع اللي قولها قولها فيها يعني واحد راح يلمان قال قالوا إني أحببت المسجد النبي صح قال صح لك لاب بيسأل يستفتين في أن يحلم المسجد النبي صح, صح يعني في الماليين مش من أحضير راحية فقال له لا تفعل فهمي أخاف عليك الفتن فقال قال وقائل في إنما هي أبياد أزيلة مثلا كل لحظة شرحيز يعني ليش سنة عن بياد يعني أي فتنة في شوف فهد العلماء قال يعني وأي فتنة ها من أن تظن أنك سبقت إلى شيء لم يسبق له وصول الله صح صح صح يعني أنت إزاي من إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب وخالي فمخالفة أرمى النمس وعفالة فتنة إزاي الإنسان يتصور إنه هو اللي لا عليه شيء ما أحسن وهو أنا مطمئن إنه أنا من بالبيت أو من عند البذل مثلا بعض الناس اللي حرام البدره ده يعني حاجه هو الشغل كله هذا في النبي ووقوع في افساد في كبير كيف يعني تظن انك سبقت إلى شيء فات النبي صعصان معين وصعصان ما ترى خيرك الله ودلنا عليه ولا شرر إلا واحد منه ولذلك يعني الصحيح ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما من منه من تلال حتى ان يحرم المتوجه اهل بعمر ومن ومن أهل اتجه من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام وكلها عيض ضعيف والموضوع ولا يصح وان بقي تحديد الموضوع وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذي الحله ولا اليمن يلملم ولا الشام الجوفه ولا اهل نجد القرم ما معنى وقت يعني حدد ان الموضوع فلا يصح لافتيات عليها. ولهذا قال الافضل ان يحلق قبل الميقات صحيح فهو واحد اما الاحرام فصحيح لكنه اخطا وترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان السلف كانوا كانوا على ان تبرك على هذا الرجل وكان اكثر عثمان على الرجل يعني عايش بسر سنه او كذا ولا شك هنا في هذا الهدي هذا كل ما يتعلم بالوقت المكانيه واحكامها ولهذا المساله لابد ان يتعلم الواجب عليه اما ليذهب للعمرة او الحج يسأل عن كل شيء مما ينزل الدنيا ايه مشترك هناك ويجوز انك عمليه واخذ معايا ملامس صيفي ولا شتوي واشتري من مكه ولا من المدينه واجيبك اذا يباني ولا اجيبها متل ايه فيها كل حاجه وعارف هو كيف يمكن اخذ معاك اقوال هنجيب لفلامة هدية كده وهنجيب لها كده والحق نفسه العمر ان هو رايح وسانه ولكن الطياره بالطيارة ومعوش الاحراب يقول يابد الحالات كان حزم الحراب ملابس جبتها بس في الشنط فين الشنط اطولت الطيارة اقول ترى هنوقف على جنب عشان نهد اسمع تلزل يعني عشان نجيب لنا معناه انه كل حاجة مما لا ينزل وان ما يجب عليه لأن هذه فريضة نقل الأكادم دي وأكثر من مع ومحكساً في هذه العبادة عبادة الحج والعب لأنه جهن في كل دواع الملاد حاصر وهذا بده قول جهل الناس في الحج والعب يعني أم عظيم وشبيت كل من رأيت وزايا من الحج والعب كله تعلم أول ما عليك وما لك واحفظ حتى لا تقلد وإن اكثر الناس يفعلون خطا فالنحي أهل الناس هي حمي لا يا غمر كل الناس قد يجتمع ألف وعشرين ألف على شيء يعني خلاف الحدي نعم وأشهر الحج شوال ودن قعدة وعشرات من ذي الحجه هنا أنا تكلم عن المواقيت الزمنيه معلوم ان العمر مشذكر هنا لماذا لكن العمر ما يشبط الزبع أي يوم في السنة وأي ساعة في السنة صالحة لعمل في العمر ولذلك من البدع قولت عمر الرجل بعمر تنبيع عمر البولد ما فيش حاسة مع عمر البولد الدبي ولا عمر هي عمر طول السنة إم كانت يعني إزعاءات إدارية وزمان أخرى لا بس بس ما نسميها في تثبيت حتى, حتى لا يظل الناس اللي كانت له فضل يعني عمر البولد الدبي لا يشبط فضل ولهذا من البدع لأن مدى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفل به بأي وجه من الهجوم فالعمره على مدار السنة ليس لها بيقارة لكن الحج هو الذي يوم بيقارة زمان. لا ينفعش واحد يحكي في رمضان مثلا ولا يحكي فيه أي شهر في السفر إلا يوم تمانية الحجة بيبتع عشان يوم عارفة يوم تسعة ويوم الحج الأكبر يوم العيد الحج لا يكون إلا في هذه الأيام لكن مساحة الإحرام أوسع من الأيام الحج الحرام يبدأ من أول يوم في شوال شهر شوال كله يعني يحرق فيه الحج وزقاعة أيضا وعشر من زبحة قول جمهور انه شوال وزقاعة وعشر من زبحة خلاف لأي من الثلاثة خلاف لأي من ذلك فران من الثلاثة حتى كله يعني من أشهر الحج ورد شهر بعضه العيد بالنسبة لا تطلق إلا على الجمع لكن الصريح قول الجمع إن أشهد الحج مواقبة الحج الزمانية إنه هي شوال من فعدا وعشت من زي الحج وإن الجمع هون عن التغيير ينزل بعض الشهر منزلت كل الشهر كما تقول يعني زرتك اليوم وأنت زرتاني في بعض هذا اليوم ساعة في هذا اليوم ما زرتاني اليوم كله ولأن المقصود بالمواقيت الزمانية إنشاء النصر في هذه المواقع ولا صح إنشاء النصر في آخر الحج في وقت الحج انتهت وإنما يعني المقصود يعني ولهذا حتى أيام التشريق يعني ليست من هذه الأيام أي إن شاء الحج لهم حج عرفة لابد أن يكون يدرك عرفة وإلا فلا حجة لا ولهذا عاش زي الحجة مقصود بها يعني يمكن حتى اليوم العاشر ليه اليوم العاشر يدرك عرفة قبل فجر يوم العيد فليصح حتى كما سيبتده فالمقصود بأشرح الحج انه لا يشرع الحرار إلا فيها لا يشرح الحد إلا في شوال أو القاعدة أو في عشر وإلا انطلب, انطلب إلى عورة لو واحد أحرر قبل هذا انقلب إلى عورة وأن يعدوا حده وهذا المذهب وقال جنوب العلمه الثلاثه ومن غيرهم يشفع ان يحرم في غير اشهر الحرب وانما يستحق ان يحرم في اشهر الحج وقد احرج البخاري وعن ابن عباس تعليقا السنه الا يحرم الحج الا في اشهر الحج وعندما يقضيه من حديث جابر أيُهِلُ بالحد في غير اشهر الحد على لا, لا. فَالصَّيْحُ لا يُهِلُ بالحد الا في اشهر الحد وأن اشهر الحد هي شوال وزقادة وعشر من ذي الحد وبهذا تنتهي الموقيت ايضا الزماديا كما المواقِيد المكان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 نعم ما هو الاحراق الاحراق ناخذ التحريف في اللغه احرق دخل في الحوار كما نقول مثل الاحراق كما نقول انجد يعني دخل فيه نجد اتهم يعني دخل في اتهام ما يعني اذا نوى الدخول في الذنب أحف... أحرم يعني حرم على نفسي ما كان دواياً قبل نية الدخول في الإحرام واضح؟ الإحرام من الإحرام بأقول من التحريم يعني إذا نوى الدخول في النصب بالإحرام فقد حرم على نفسي أشياء كانت جالزاً وكانت مباحه من قبل قال de الاحرام Men aanraakt de rode, is het pijnlijk? Alleen het sieren. Is het pijnlijk om te sieren? Alleen het sieren. Alleen het sieren. Alleen het sieren. Alleen het sieren. Alleen او وجد وكان الجو يعني في الشتاء شديد البر هل يجب أن يغتسل لا يجب الاغتسال بالاحراف وقد اجمع عامل اهل العلم على انه لو احضر بغير غث جازه الاحراف ولكن دليل الاستحباب فعل الهجره صلى الله عليه وسلم وأن أخذ بعض الظاهرين من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال اي الوجود وضعنا أهل عموا فصل فجعل الوجوب خاصة فيه يعني الحارب والمفساد وما سوى لا يجب عليهم الوسط وحين يجل انهاء يتهمى بالصحيح المثل من يتهمى إلا بيجد الماء الوسط للحرم والصحيح هو لا يتهمى لأن أطراره مستحب وليست واجبة وإن مجال الشارع في القيامه maar het kader van het mandaat is het verhaal van de verhaal van de van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal de يعني يستحب له أيضا إذا أراد أن يغتسل أن يتنظف يتنظف يعني يزيل عن نفسه الشعور والأصفار ونحو ذلك ولم يوجد في التنظف حديث يعني منصوص عليه لكن علم العلماء ذلك بمستحبال حتى يعني لا يحتاج إلى ذلك في أسنام إحرام لأنه ممكن بعد ما يغتسل الا ويتنظف في الشعور وأصفار ونحو ذلك خاصة لو في نسوك الحد الذي يستمر الخمسة الأيام ومحوها قد يحتاج إلى ذلك ومن نوع منه في أسناق الإحرار فهذا يعني وهذا يدكبان التمظف هذا مشروع التمظف في حلق الحادة ومثل الآذة وتقريب الأصفار ونحن ذلك ويتطير والتطييم أيضا مشروع للرجال للنساء. وإلا فالمرأة أهل من راتب يعني تعطرت ومرضت على قوم يجنوا ليحها ما هي ذلك؟ الطيب إنما يكون المرأة في بيتها ومع أهلها وزوجها أما أن تخرج إلى المسجد وإلى ذلك هذا أو إلى الشارع أهل من المحرمين فالطيب هنا يوصد به الرجال النساء مثال تقول عايشة كنت أطيب والنبي صاصلا بإحرار قول أن يخرف Wanneer een van van de weg, dan kan de manier waarop de toon van de toon de de de de de de de يضع الطيب على رأسه وعلى جسمه قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن يحرم فيكون جاهزا بالطيب الطيب بدنه وإذا لبس نبس الإحرام بعدها وأحرم وبقي عليه أثر الطين فلا حرمش لأنه نبس عليه أثر الطيب حتى لو ساذ الطين كما كان دوراً وساذا العرب أيضاً لا حرم المهم أنه بعد الإحرام لا يحبس طيباً كما ساذ قالوا يتجرد عن المخيط في إزال ولداء لدائل أبيضي و نظري فيه يتجرد عن المخيط هذا خاص بالرجل يتجرد عن المخيط يعني يخلع السيار بالمخيط والمقصود المقصود بالمخيط يعني مفصل على الجسم و ليس المقصود بالمخيط الذي فيه خيط يتجرد عن المخيط ويلبس أي يوم بين الثياب مع استحمال مبيت كما استحفى النبي صلى صح الله عليه وسلم لكن ده لا يجب أن يصبح الثياب مبيت في الواحد للمس كذابه ولا أسود هي. من حيث الجواد جاز وإن كان يستحفى يعني يلبس البياض كما اختار من النبي صلى صح الله عليه وسلم كذلك المعرى ليس الأهلون الخاص يعني لا يجب أن تلبس الاسود ولا الأخضر كما يفعل بعض الخليجيات ولا الابيض كما تفعل بعض المصريات بعض الناس من الأغراض فرحة الحب في الأصابع، وهذا ليس له خاص. وإنما فلبس سهل بل لا تلبس ولكن هذا فلا يظهر على تلبس الأبيض من الأبيض في تشابه بالرجال، البيض. هوا في هوا في هوا في أن الرجال يرسين الضياء، إذا اختلط هؤلاء في هؤلاء صار مشكل. كما أنه لا يشترى السوار، وإن كان يشتري السوار المسطح لأنه ليس فيه في جملة، ليس فيه يعني سينا ولا ولا، ليس هناك دور خاص. لا الرجال ولا سميست مع استحباب البياض وجل وجو للرجال ويعني السواد من أحسن ما يلبسوه النساء أيضاً ويجود التهيل طبعاً بالغسل واللباس قبل أن يصعد الطائرة ولا يعد ذلك إحراماً يعني لبس الإحرام هو الإحرام نص والإحرام نية القلب عاقب القلب أما لبس الإحرام هذا نوع من التهيل ولهذا لما يعتسب إنه الطائرة حماماتي صغيرة جدا يعني بالكافي يقف فيها فحين أجلس أنا أبتسم أبتسم في بيتي قبل على جبل الطيارة طيب بعض الناس يعني سمين لو دخل الحمام فاعترض وشاعت لف ولا يتحرك طب يلبس هذا هذا اللون لو يلبس في بيتي طب لماذا يحرم هذا لا أحرم الإحرام حق وليست الإحرام شيء سهل هو قد يبتسم في بيتي كان طيار ويلبس ويربص الإحرام في المطار أو في بيته ولا يحرم الا اذا حاز الميقات كمتقدم بل الاحرام عقد به الاحرام في زال الولد دائما بالغيب نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيمهما يصلي ركعتين ليس للاحرام صلاه الصبح بعض الاصليين في ركعتين الاحرام لو ليس هناك لك ركعتان مخصوصتان يعني بالإحرام. ولا أصلاً والشعير يسمى ركعتان بالإحرام. لكن عند الأئمة الأربعة يستحب أن يحرم بعد صلاة. بعد. مش للتجهي صلاة فإسمها روحتين إحرام. يستحب أن يحرم بعد صلاة. لأن رساله صلى بعد صلاة. لكن هو في خصوص من قطع أبياء جاءه جديد فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حتى تنفعون هذا الوادي المبارك لا يتبعون كل مواطيك هكذا ولا تحمد لها ذهبنا الى ابيار علي نتعمد ان نصلي هناك لانه وادي مبارك كما اخبر جديد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقيه المواطيك ليس فيها نفس تصيب وبركه ميقات اهل المدينه لكن العلم الاربع راوا استحباب ان يحل بعد صلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختارش من الإسلام يحرم بعد فريضة وحط تيسر لها وكان ابن عمر يحرم بعد ما يستوي على الدابة إذا يعني استوى الدابة قائمة به كان يحرم ويقول هكذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قول هذا يعني أرشب الأخوان تأتيت الإحرام تقول لعا ما كان بك يعني الحافلة أو الدابة التي طبعاً تغتسل أن شيء سنت رفعتني زنة الوضوء في يعني الميقاد ثم تخرج ولا تحرم فإذا ركبت الحافلة أو السيارة وردت أن تنطلق بها هنا تحرم هذا أقرب شيء لفعل ذبي صلى الله عليه وسلم قال المصارف الغير الفاندي رقعتين بعد اقتصاد ويحرم عقيمه باهما يعني بعدهما مباشرة مقصود يحرم قال وهو أن ينوي الإحراف يحرم يعني ينوي الإحراف ويستحقوا أن ينطق بما أحرم به. يستحقوا أن ينطق بما أحرم به. بعض الناس يعني ويشتغل في أخيره الله ماذا يريدون النسق الفلاني بعض الناس فصوى الزلوع من التلفز بالنية والذي جالس في الحج خاصة والصيح في الأقرى <تصفيق> الأمان اللي لا يبشع التلفز بالنية والضغط ولا في الحج والنية هي النية في الحج وفي غير الحج هي قصد en en je je in het hart. Dan gaan we het in het hart, op het lusok, dat het hart of de geur. Als we zeggen dat het lusok wat aapert, wat is dat? Dat de dat is van het lusok, het aanbrengen van een beek van geur, of een beek van geur die we hebben, of een of een beek van geur die of een beek van فالصيح المقطوع به ترغبات جهة الإسلام إنه لا يستحق شيء من ذلك يعني هو ينطق بما يعني أحرم ولا كان يتكلم قبل التنبير لن يستصل لك كان يتكلم قبل التنبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه بل هذا من البدء إنما المشروع أن يهد بما أحرم يهد بما أحرم يقول لبيك عمر لبيك حاجة هذا مشروع اما يقول نواية الحد. الحد كتب ان يقول نويت الحج او اللهم اني نويت الحج فاسره لي تبعث بعض الكتب هكذا وبعضهم الذين يشرحون ويرون ان تثبيت الحج او تثبيت النيه هنا بخصوص الحج ليس فيها شيء لا الحج كملك ليس يشرح ان يتلفظ بالنيه في الحج رايك اما قول لبيك عمره او لبيك حجه هذا يسمى الاهلال بما احب هذا يعني مساله فقالوا طالما اني اريد النسك الفلاني هذا في الحضيرة غير مشروش فإن حدثني حادث فمحب لي حيث حدث ثاني أما هذا فنعت الاشتراك إن إنه إذا كان واجع عنده المرض يعني المرض ونحب أو كان عنده إشكال في الجوزاء فأشبت الحاكير ببعاد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 وعندما يقول بحقيقه لا يشعر بالضيق والصحيح التفصيل إنه يشتاق عند أن يكون سبب وإذا فاه يشعر ما سبب إن كان يخاف ألا يتم له العود هكما حافل شهد ضبع بنت زبلي لما يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أريد الحج فكيف أقوم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أنه مريض. يعني حتى البعض يقول إني أريد الحب، ولا أجيبوني إلا شاكية. أنا مريض. خايف أن أضطرش كمل. فقال: لها حدي وشطردي. حدي وشطردي. يعني يقولي إن محلي حيث حبسته. فصحيح من كلام هذا الحب إنه يشطرط عندك خوف. كان سبب. أن واحد مريض، خايف الكلبي يقول أبيك عمر، و محلي حيث حبسته. أو الجوازات عاد في عنده إشكال من نوع معوش تأشيرة يا هاي التأشيرات الممكن تدخلها على طول عنده أي نوع آآ معوش تأشيرة حكة أو عمره ومنا داخل بتأشيرة إقامة وهذه القضية يقبلونها أو نحن لابد من العوالي هذا يشترك لكن الواحد أوردته سليمة مصحيته سليمة فيما يظهر أليش عدم أن يشترك؟ نا إن الرصاصة ما أمر كل أصحابي أن يشترط وإنما أمر الشاكيه الوجعه بل لها سبب أن لكن على المدى المستحق بالضغط المشترط وعندما يقرا الحديث لا يستحق بالضغط والصحيح هذا التفصيل الذي ذكرنا فان حبسان حابس يعني الغرق او الوزاه أو الاسباب فما حين حيث حبستان الفرق بين الدينين ان لو حبسوا حابس كوسائط في دار الاحصار لو رجعوا او برد فاخذوه على المستشفى ولد حج سيتحلم ويكون عليهم هدي لكن لو كان اشترط فان حبسني حابس فان محيده حيث حبستني سيتحلم ويسلم من الهدي ويكون عليه هدي نعم وهو مخير بين التمتع والافراد والكرام وافضلها التمتع ثم الافراد ثم الكرام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 En moet, إذن هذه نصب ثلاثة مشروعات لكل من أراد أن يحج في المذهب أفضل النصب التمتع واخترى مشروعة الإسلام عند أبي حنيفة أفضل المناسب القرى عند مالك والشافعي أفضل المناسب الإثغار والإبن عباس قول أخذ به الظاهريه أن التمتع واجب ولا يجوز غير التمتع واختار الشيخ الإسلام الاسلام ان الوجوب على الصحابه وجوب التمتع على الصحابه لانه عزم عليه واما بين من بعدهم فالافضليه والافضليه لمن بعدهم و الإسلام الاسلام توصيه ايضا إن يتنوع باختلاف حال الحاج فان كان يعني سنفذ العمى صفرة وللحج صفرة أخرى أو يسفر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمد قبل أشهر الحج ويبقى إلى أشهر الحج ليحد هذا هو في حقه أفضل وأما إذا يعني فعل ما يفعله هادل الناس يجب صفرة واحدة فيها الحج والعمى معا فالتمتع في حقه أفضل إن لم يكن ساق الهج فإن كان ساق الهج يرقم القرار, القرار افضل ولا تفهم شيئا من هذا الا بعد ان تتعرف المقصود اوضعنا كل واحد من الثلاثه قال هو مخير بين التمتع والافراط والانقرار وافضلها هذا في المثل كل احتر حيف القرار وعند ذلك ثم, الإفرار, ثم تفضيل وجه تفضيل التمتع ان التمتع هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعزم عليهم فيه وده اختاره لأصحابه فقد اختار الله تعالى في الوحي ومن تفضيل التمتع أيضا أن فيه يعني عملا أكثر وأن فيه جمعا من النسوقين فالمتمتع يجمع بين الحج وبين العمر وأن فيه عملا أكثر ومشقةً أكثر كل هذا من أسباب وأن رسوع يعني كره من أصحابي عدم المسرع إلى هد ومن أسباب التفضيل ان النبي صلى الله عليه وسلم أراده لنفسه انه قال لولا أني سقط الهد لا أحللت ولا جعلتها عمر كل هذا يدل على أنه وإن كان قارنة لكن ما منعه من التمتع إلا أنه ساق الهد لهذا تمنى أن لم يكن ساق الهد كل هذه أدلة في تفضيل في التمتع على بقية الأمثال إلا لرسل أخذ معه الهد في طريقه إلى مكة فلا يحل من إحرامه بالحد حتى يبلغ الهد ما حل. وهذا ظاهر حيث. الآن بدأ يذكر يقول والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عام ما معنى التمتع؟ فمن تمتع من أسباب التمتع هذا المصروف في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معنى التمتع انه يعمل عمرة في أشهر الحج وبعدين يحل من العمرة ثم يحرم مرة أخرى بالحج ثم يتمتعا لأنه سيتمتع بإحلاله وتحلله من الإحرام ما بين العمرة والحج. يعني واحد عمل عمرة مثلا في شهر شوال، ثم حل منها وبقي حلالا يعني يأتي النساء ويعني يأخذ من شعره ومن أظفاره كل جرات الإحرام لم تعد يعني لو يعد مطالباً بها وبالتالي إلى أن يأتي يوم تمانية من ذي حتى فيحرم مرة في أخرى ذي حتى إذن التمتع يجبع من العمر في الحج الحد والحد أيضاً التمتع أن يحرم العمره في أشهر الحج لازم تكون عمره في شوال أو في ذي القعد أو في أول ذي الحد ويفضو منها يفضو منها يعني بعد ما يطوف ويسعى يقصر شعره حتى يصير حلال ليس محليما ثم يعود فيحرم الحج في عام في نفس السنة يوم ثمانين من الحج يوم التوين يبدأ فاا يحرم الحج هذا معنى التمر عمر بيحل منها وبعدين حج في نفس السنة يكون في أشهر الحج الافراد قال والافراد ان يحرم الحج واحد الافراد واحد يحبه مفردا يعني يقول لبيك بحجه لا يعني كل الحج ما يفكر في العمر هذا المقصود به الافراد والقران ان يحرم به مالا القران به مع منه طب ما المتمتع جمع منه بس المتمتع عمل عمر وحلم منه ورجع احرم تاني بالحج عندما القارن يحرم الحق العمر مع بعض ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحق فلو كان قارماً مثلاً وأحرم الحق العمر من واحد شوان يبقى هيطبى محرماً سبعين يوم طبعاً في هذا المشقة شديد المشقة ليس فقط على الملابس ويبقى يعني ملازماً للإزرار والبداء بل حتى في قلاصة يأخذ من شعري ولا من كوفاري ويتجمل يعمل الرفس ونحو ذلك ويتجمل والكلام في النساء حيث يشبق عليه هذا المعنى القرار أن يحرم به مع بعض يعني يقول البيت عمرة وحجة الحالة التالية أو يحرم العمرة ثم يدخل عليها الحج قل البيت عمرة ما ينتهي من العمرة يقول البيت حجة إذا أدخل الحج على العمر فلا يحيل إذا أبدأ العمر ولا أبدأ الحج إلا بعد انتهاء الحج الحجين هم لا يشكل في المدى في حالة هذه أو تالت يقول ولو احرم بالحج ثم أدخل عليه العمر لم ينعقب إحرامه بالعمر لو عكس أحرم بالحج الأول ثم أدخل العمر على الحج لا ينعقد احرابه بالعمر وبالتالي يبقى مفرده مع ان هذه صورة ثالثة صحيحة للقرام وان كانت لا لتجوز المذهب انه يحرم العمر الاول ثم ان يحرم الحج الاول ثم يدخل عليه العمر هذا لا تجوز في المذهب والصحيح جوازه بان النمس احفظهم احفظ بالحج اولا ثم جاءه الجبّيد فأمر أن يدخل العمرة على الحج صل في هذا الوضع الضار أقول عمرة في حج مع أنه كان في الأول على الأصل جزيع دفرا خرج حانج لا يريد العمرة واحتجاج الحانجها بعدم إحلال الأصغر على الأكبر أن مجرد قياس ليس فيه محل وقوله أيضا في سبب رفض هذه الصورة قالون لن يستفيد شيئا ده صحيح قالوا لو انا لو راحوا في حج الاول ورجع دخل عليه عمر استفاد هو نفس الاعمال اللي عملها لم يتغير فيها شيء الصحيح انه استفاد الفائده الاولى ان تشعب المسوقين بعد ما كان عمل نطق الحج فقط لما يدخل العمره على الحج اصبح حاجه واعتبر والفايده الثانية انه زاد في عمله ويصبح هديه يدخل العظه على الحق فقد صار قاربا والقارب ينزل الهدف بينما لو لم يدخل العظه على الحق فهو مفرد والمفرد ليس عليه هدف اذا الصوره ليست واحده وانما هذه الصورة الثالثه بين القران الافراد له صوره واحده القران له صورة. صورتين متفق عليه في المزن وصوره مختلفه فيها مصحيح الصورتين الاولى ان يحرم بهما معا لبيت عمره وحجه ولا ينتهي منهما الا في الاخر القرار او يحرم بالعمره يدخل عليها الحج الصور الثالثه ان يتناسب فيها الحج الا وهي صيحة ايضا ان يحرم بالحج ثم يدخل عليه اذا عند ثلاث صور في القرار وعند صور في الحج ال الإفراد واخر التنطل فصورته ان يحرم بالعمره ويحل منها ثم يرحل بالحج وليه صورة ثانيه يحرم بالحج ثم يبلغه ان التمتع افضل يرحل بالحج يعني ايه إفراط. ثم يبلغه ان التمتع افضل فيريد عمل السنه زي الصحابه كده فيتحلل بعمره من بدل ما يكون مفرد بعورك ثم يهورك فيحرم بالحج في يوم الثالث كده اعتقد انت عرفت الأول فرطه بين الثلاث المفرد لا يصبر إلا حج المتمتع يعتبر ويحين منها ثم يحرم بالحج. القارن يجمع بين بأي صور من صور الثلاث المزدور فإذا على الرحلة إيهبتك فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لله لك ان الحمد لله لك وحدك لا شريك لك ويستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير اساءة ويات الاقيم اذا علا نشذا اذا علا نشذا او هبط واديا او سمع مربياً او فعل محظورا ناسيا او لقي راكبا أو لقي راكباً راكبان او نقيم وفي أجمال الصلاة المكتوبة وبالأسحار وأجمال الليل والنهار وأجمال الليل والنهار قالت فإن ستور الآن هو ذكر الغذر من الإحرار الاحرام ساعة الإحرار يبدأ أن تعلم كيف سيحدث سيحدث بحد مفردة أو سيحدث قاردة وان سيحرم متمتعا لا ان يعرف معنى هذا ومعنى هذا ويعرف يعرف يعني الافضل حتى يسعى في فعله الى ان هو احمر نختاره له ان يحرم متمتعا كما هو المذهب يحرم عمر على ان يحرم لله زميره فيحرم بالحج فاذا استوى على راحله نبه يعني يكون التلبيه عندما يستوي على راحية والصيحة هو ايضا يحرم بعد أن يستوي على راحية يعني يكتسم لصمركتين ويخرج ويجتمع الناس في الحافله وأول ما تنطلق ياخذ الأحرار بقلبه ثم يسمي إعلاله البيكة عمره مثلا البيكة عمره تمتبت عن بها إلى الحد ثم يشرع في التلبيه وللتلبيه فضل عظيم كما في حديث النبي تبيه صلى الله عليه وسلم ما أنك أهل من قط ولا كبر مكبر كبر إلا بشر بالجنب يعني إنت تهل تدبيك الله من البيع وما عدت بشر إذن هذا الشرف عظيم ولهذا أصحاب الظيانة والمعاني يحلون دائما إلى التلبية وللعب شيء لك لأنه يكون محكم ولما بس بالتلبية يصدق يقوم بحقها يكسر التلبية ويرفع صوته ويستشعر أنه في نعيم من نعيم الدنيا ومن ليس عنده هذه معانا يقولونها مرة أوراديهم من ذاين حتى ما يعني مشميع ثلاثين فلاثين وكلام معنى أن الإنسان بعيد تماما عن المعاني لا يتحرص ولا يعني يغتبط بهذه النعم فيعني بنادي على نفسي بفقدان كثير من الفائدة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والمكر والولد لا شريفة طبعا البغى أن في هذه المعاني معاني ألفاظ التنبية والحكم منها وأن يتأثر قلبه بهذه المعاني والتلبيه في المذهب وعند الشافعي مستحب، لكن عند مالك وعند حنيفة واجبة وهذا الأقرب لأبل النبي صعفز بها ورفع صوته بها الأقرب منها إلى الوجود وليس إلى استحنى. قد يقال إن رفع السوق وإستمرار وإكسار هذه مستحبة لكن أصل التربيه الصحيح إنه هو ثم لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التلبية المشهور وإن كان يسمع بعض أصحابه يلبون بأنواع أخرى من التربيه فلا ينكر عليه كان ابن عمر يزيد في التلبية لبيتهم وسعديك والخلق كله بيدين لبيك والرغباء اليك والعمل <تلبيق> كان هنس يقول لك بيك حقاً حقاً تعبداً ونشغل يسمع هذا الروس فلا عليه ومع هذا لا يطلق تلبية هذا الأكبر والأحسن أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا بس شيء تتكلم بمعطي الكلمات التي فيها معاني أنت تستشعرها من مراء ذلك أمر واسع لكن ماذا يلبي يلبي عقل الصلاة صلاه ركعتين الفريضه هذا في المذهب عند ابي حنيفه يلبي اذا استوى على راحلته هذا مذهب مالي رحمه الله يلبي اذا علا على البيداء البيداء جبل صديق امام يعني الحرم قال له بعض الحمام والصحيح سبب الاختلاف فيما نطي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من التعارض بعض الناس تراه يلبي في هذه الحال وبعض الناس راه يلبي في هذه الحال وبعض الناس راه يلبي في هذه الحال الحمد. أقربا أن الله يجل استوى على رحلته كما ذكر المصنف وما ذكره هنا هو مثل مالك وليس يعني مشهور المذهب ويستحق الإكثار, الإكثار من التلبية يعني ويشرح هذا الغنزق من إحقاد الإحرام وينتهي إذا يعني رأى البيت أستنق الحجر بالنسبه للعمر المعتمد منذ ان نحرم نلبي لا تنقطع التلبيه الا اجراء البيت والسلام الحج، واما الحج فانه يلبي منذ يعني احرم الحج ولا تنقطع التلبيه الا اجراء مجرد العقرب يوم العيد في الضحى، يستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء التلبيه للنساء مشروحه لكن دون رفع الصوت وانما يعني تصبح رفيقاتها دون ان نرتفع صوتها لان الاخفاء استر في حق الرساله وهي اكد يعني يتاكد تكرار التلبيه كلما على مسجد يعني مكان مرتفع او سمع ملقيا فتذكر او فعل محظورا ناسيا يعني عبث في بحيره فانتبه تلبى أو دقي يعني جماعة المسافرين أو في أبضاء الصلاة والأصحاب وفي أقبل الليل والمهار احتفلنا تشديد الأرض بب حضوات الإحرار وهي تسعة حلق الشعر وقلب الأنفار ففي ثلاث منها تبقى وفي كل واحدة تبقى لها تبقى عام وربع الصاع وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فطفى على عينيه او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه نعم قال المساله رواه البخاري ومحظورات احرام يعني هذه الطفل سبب يعني المحظور سبب الإحرام المحظور يعني الممنوع وما كان عطاء ربك محظور وهي تسعه وهذا العدد بالاستقرار يعني التتبع ما ورد في هذا المال يمكن ان يرجع الى هذه التسعه التي سوف يسميها واحدا واحدا حلق الشعر وهذا اولها وهذا دليل قوله تعالى ولا تحلقوا بؤوسكم حتى يبنوا الهدي محله وهذا الدليل اخص من المدلول ومن ثم اختلفوا في بقية الشعور بالدليل على تحلقوا رؤوسكم شعر بالرأس اختلفوا هل هاد اشبع بقية الشعور كشعر الحان على الأد ونحو ذلك الجمهور يمنعون بقية الشعور قياسا بعضلة الترف يعني قبل كما يلاحيق رأسها وترفوها فلا يحلق أو لا يزين شعر غير الراس ايضا من نفس العين وهذا معناه ضعيف ولذلك عند الظاهرة لا نص في ظاهر الرأس والأصل الحين وقرب الضف أيضا قصر صدر جلد في نص ولا صاحب القياس على يعني باب الترف لكن اقوى نقيب ما نقله صاحب المود من الإجماع على هذا ما احتاج الشوقي رحمه الله تفسير السالس كان عباس اسم غير ثم يأخد تفسه قال يحل الرأس وينقل الأصابع وينت في الغضب يعني وجودي ولهذا لا ينبغي أن يأخذ شيئا من شحنه أو صاره عند عامة أهل العلم لكن اختلف في الفيديا يعني ما يأخذ شيئاً من شعره جميعاً وظفره فالمذهب الشفعي في ثلاث شعرات وثلاثة صفار الفدية كما قال هناك ففي ثلاثه منها دم وحين يقول الدم فالمقصود التخيير بين هذه الثلاثه هو يقول ففي ثلاثة منها دم إذا قال في هذا الباب دم فانما يعنون احد ثلاثه الأشياء اما يعني اطعام سته مساكين واما صوم ثلاثه ايام واما يعني ذبح شهر واصل هذا قول تعالى ففديه من صيام او صدقتك او نسك واستثني من هذا الباب الجماع قبل التحرك الاول فان فيه غدا واستثني ايضا كما سياتي جزاء الصيد الله تعالى فجزاء جزاء مثل مقتل من النعم. اذا المذهب هو مذهب الشافع ايضا في ثلاثة شعرات وثلاثة اصفات تجب الفتية. الفتية على التخيير كالأول. وفي الشعر والظفل مده طعام. وحيث ابي حنيفة وهي الواية في مدها. الفتية في ربع رأس. ليس فيه يعني الشعر والثلاثة الشعر. وعند مالك رحمه الله وهو أحسن المذاهب هنا إنما تجرب الفدية لما يحصل به مناطة الأذن الحلقة جميع الرأس يعني ولم يرد ما سوى ذلك خصوصاً الإنسان عادة قد ينسى فيه عبس في نحيته أو يعني يقضى أصفاظه فقط يأخذ الشعر وفتين وزلاثة وهذا يعني عفوا من شاء الله ففي ثلاثة منها هذا، وفي كل واحد مما دونها، قلت طعام هو الأربع الصارع فإن خلزت العين شعر فخالعك طبعاً أصلاً هذا حدثك عبد الرجل، لما يعني تناسل الخبر على وجهه فقال البيسة صدقتي كهواب رأسك، احذر شعر، ويعني كل سوشات ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال وإن خرج في عين فقال فقلع أو نزل شعر فغطى عينيه يعني فقصه لما ذلك أو كسر زفر فقصه فلا شيء عليه وهذا بلا خلاف لأن هذا النور عزر هذا التضرر به فلا حرج مثل هذا الثالث لبس البخيل. إلا أن لا يجد إزارة فييلبسه صراويت أو لا يجد العبيد فيلبس في غفتي ولا شيء عليه. نعم. No. الثالثة المحذورات هوكس المخيط والمخيط المخيط لهما خيطا على حيئة البدن يعني المفصل وهذا اصطناح حادث أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثهم الفقهاء وقصدوا فيه شيء مفصل على الجسد وهذا نصطناح أحدث إشكالات كثيرة خاصة هذه العوارف فهموا ان المغيب ما فيه يعني خيط هذا معنى غير صحيح لكن أصلًا النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أشياء وهذه الأشياء يلحق بها ما في معنى هذه الخمسة الأشياء يلحق بها ما في معنى وما لم يكن في معناها يعني ما لم يكن في معنى البورنص والازار والرداء والقميص والعمامه وما ذلك او شتات له فهو على الاصل والاصل هو الجواز ولذلك بعض الأشياء شبيهه ويشكل على مثل الحزام الطبي الذي يلبسه بعض الناس او الرباط على الرقبه او اليد او نحو ذلك هذا اول في واسع وليس فيه شيء. لكن بعض الناس قسّطوا في الايام الأخيرة أو يعني نتيجة الجهل يستحدثون أشياء في جنس الأحرام زي التوبان مثلاً أو يعني الساتر نوع من الملابس الداخلية هذا لا يجوز. أو زر الرداء من أوله إلى آخره ليشبه يعني القميص الذي عنه هذا مما لا يجوز. اذا خمس الأشياء اللي لها عنها المبسطة هي النص في هذا الباب. لم يتحدث حتى عن بخيل ولا غير. قال لا تلبسه القميص ولا العمام ولا السروينات ولا البرنس ولا الخفاف هذه خمسة. قميص معروف، والعمام والبرنس معروف والسوال والخوف. هذا الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحق ما في معنى هذه الأشياء. ثم بعد هذا في محاره مصر جمعوا هذا كله بمعنى بخيل يعني مفصل. على الجسم. فيكون علومه النقيب بهذا المعنى. وقصد فيه كما ذكرنا هذه يعني الخمسة. إذا أنت يجد إزالة يلبس سروال. أو أنه لم يجد إزالة. وإذا ما عرف من يكون في البصر الأسهل يلبس سروال. بالسوال ما عرف وهذا مما دها عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس من أحد السروي لكن رخص فيها لمن لم يجد الازار او لا يجب علي ان البس خفين النعل ده ليس له عقله يكون تحت الكعبين والخف الذي فوق الكعبين فالاصل انه يلبس النعل شرط شمش الحمال كانوا يتصور بعض الناس الناس مصورينها ما يحج لازم ياخد يعني ما هو لو مش اي نعل جاء بس انا كنت خف يعني ما كنتش له رغبة تعلق على الكعبين هم في كل نجد ونفس أي نعلى الشباشر العديدة بتاعت الخروج حتى ورمس الوقت العادي وهو الحذاء ما لم يكن يعني عادي وما لم يكن بجوة طبعا ومع عزفة الرقص حتى في الخفايدة إذا لم يجد ابن عيب ولا فتية عيب لبال مسألة فيها سعر هذا من المهم أن الإنسان يعرف موطن السعر أعمر الناس قد ينسى يركب الطائرة مثلاً وينسى إزار وردة ماذا يفعل إزار طيب فمبين في السول إذا لم يجد الازار يلبس السروال طيب بحال الوقت السروال اللي هو تحت القميص هذا لازم يلبسه طيب وفوق يعمل يمكن يأخذ أي وظيفة شو اي أي بطانية بالطائرة أو العادة على في الطائرة طارت خفيفه كده يعني صغيره خلاص يعملها يعملها بدء هو يلبس الإزار اللي هو بديل عن ينبس السروال اللي هو بديل عن الإزار وبالتالي يعني يمكن أن يجد حلول لكن ما يحظونه هنا الإزار والغداء الجديدين اللي صاروا مردونين ألف رداء فيهم شيئان كده تحت الجداء يعني طبان هو الملابس الداخلية هذه الأشياء لا تجد بعضهم تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك ولا انك ما انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد في تجد انك نعم. رابع تجد انك تجد انك الرأس، وهذا يجمع أهل العلم اللي نبس أصلاً أنها عن نفس العمالي يعني الراس الرأس، الضرانس، الثوب الذي يعني يتصل بشيء على الرأس، فإذا نهى عن هذا فهم من هذا أن تغطيه الرأس، يعني بشيء ملاصق كالإبامة بورنوس وقلنصبة ونحو ذلك هذا يحرم من النص. لكن لا يشكل أن يكون مغطى بغير ملاصق يعني أحد يتصلط تحت شجرة، هذا ما تغطيه يركب التويس الحافلة هذا يجلس في البيت ومعلم ويطلون سقف هذا ليس فيه يعني يعني شمسيه شمسية ونحزال بدفع الشمس عن نفسه هذا كله ليس فيه حرص وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل منه إلى عرفة أمر أن تطلب له قبة بنبئة ونزل فيها قبل أن يدخل إلى عرفة هذا القبة نوع من هذا ما فعله من الجهال والشيعه ونحوله انه لا يبقى بين, و... بين راسي وبين السماشي حتى يوفر في... في السفر وتوبيس راس راسي للصيف لانه يتصور توبيس دا نوع من ال فيشكون على انفسهم وهذا يعني من لم يكلفوا به قولوا والاذنان منه اما الاذنان فلا دليل عليهم تغطيط الرأس زمان الرأس هذا في نفس الصلات الباب المضور خذنا الباب المضور من الزمين أحدص أحديت حسب لما تيجي ترس الرأس معه إن زمان هذا الزمان هنا في هذا البيت هذا مما لا جهيل عليه لكن اختلف أحد بين طول الوجه هذا الرأس طويل الوجه هل يلزم تغطيط الوجه أيضا؟ اختلف البعض في تغطيط الوجه قد يحتاج إلى هذا مثلا لمس الكلام وما يعني برد الشتاء اما أما كان لهم حاجة الكمامات التي لها مقصد تصدفها وفيها واسة عند الجميع لكن إذا لم يكن حاجة فالمذهب مذهب الحنابلة والشافعية جواز تغطيه الوجه ونقلوا في الاستذكار سبع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أولد عليهم رواية مسلم فيما نقصته الناطق لا تخبره رأسه ولا وجه قالوا هذه الزيادة شاذة وإنما المقصود الرأس دون الوجه فعمل بهذه الزيادة مالك والمحليفة والوائي عن أحد فقالوا بمالك على التغطية الوجه ورجح بعض أهل العلم كشيخ مزان وشيخ الباني وعندنا نحاس بتفصيل هذا التفصيل بأخذ من حديث المحلم الذي وقصته النابل وهو أصل في مسألة لما قال الرسول لا تخمير وجهه ولا رأسه فمنهم من قال رواية شاذة حتى يقول انه يعني يجوز ترطيط الوجه ومنهم من عامل بالرواية فقال لا يجوز تغطيط المحلم وجهه لذا مالك ملك حنيفه ابن حزم فهم فهما يعني جيدا فجمع بين الأمير قال إن حاسم المحلم في الورق في من فمات فقال ابن حزم يجوز في الحياة تغطيط الوجه ولا يجوز في البلاد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا تخمم وجهه بشان من الرجل الذي مات وقصته الا وهذا يعني يبدو جيدا اما الراس فقد تقدم يعني لا خلاف فيه خامسا الطين بلانه وزياده وقد اجمع اهل العلم على ابن رحيم المنوع من, من الطين لانه في حديث مسلم ولا تمسهم بطين وأيضاً في الحديث المتفق عليه وهو أصل الذب لأن بس المحب الصعب بس هو ورث ولا زعفران هذه أنواع من الطيب والطيب أصله كل ما يعدل الشمس لحكمة الله عن ذلك أن الطيب يعطي نشوة وهذه النشوة تحررك الشهوة ويعني تلسيت معنى العبادة في يوم التبرز فإن قصد التلذّذ بذلك يعني فحرار أن يشبه وإن كان لم يقصد التلذذ ببعض ما يعني لم يتعمد شنهم فالامر في فيه يعني سعر ولهذا التصور يختلف في بعض المسائل ولا يختلف لا يختلف الطيب الذي هو هذا لا فيه لكن بعض الأشياء أخرى قد مثل وصل الصابور الذي هو إحب هل يجوز أو لا يجوز بعض اهل العلم عباً وعد هذا من بعضاه من عجازه، فهو لا يقصد استعمال الطيب وإنما يعني هو يقصد التغص، فالذي لاحظ هذا قل حرج، والذي لاحظ المعنى الأول انه في النهاية هو الطيب تحرج من هذا الطيب هو أشد منه، حتى الطيب لز حتى الزعفران الذي يوضع على القهوه ونحو ذلك، بعض البال في هذا المال. والحاصن أن أبن عباس يقول يشوفه عند المحيم بالريحان ينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسن قلنا عند مالك وأبي حنيفة ينكره نس الطيب وشم الريحان حتى أبنى الطعام الذي فيه رائح وهذا يعني ظرف فيه بعض التشديد الشافعي وافقهم في الطعام دون شم الريحان والطيب ونحن ذلك اذن فيما يتعلق بالطيب هناك ما لا يختلف عليه وهو الطيب الذي هو الطيب العطور ونحوها وهناك اشياء في معنى الطيب كما لو كان في الطعام او كان في الشراب من والقهوه ونحوها او كان في الصابون ونحوه فخروجا من خلاف الاولى التنزه عنه خصوصا اذا يعني كان يلحظ فيه معنى الطيب بمعنى الرائع قد يلحظ هذا في الصابون ونحوه ويترفق به وانما قد يبحث هذا في الطعام ونحوه لا. السادس قتل صيد البقر وما كان وحشيا مباحا أو مذودا منهم وذريه صيد البحر والأذني وما حرم أكله فلا شيء فيه. نعم. سادس محظورات الأحرام صيد البحر الله تعالى يقول حلى لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة حرم عليكم صيد البره ما دونه محرومة هذا نص. أن يحرم صيد البر ما دمتم تم حرمة يعني في حال الإحرام صيد البر معروف والبر خلاف الصيد الأهل حيوان الاهلي لا يدخل في هذا زي الدواجن التي في البيت ومحوزات المقصود بصيد البر حيوان الوحشي الذي يعني ينشأ في البريه فأقتل صيد البر مما ينهى عنه. وعرفه قبل ما كان وحشيا من غير الاهلي الذي رب في البيوت مباحا فإن فيه يعني ما ليس يعني بمباح فاما صيد الضحك والاهلي وما ما اكل فلا شيء فيه احب لكم صيد الضحك والأهل يعني غير الوحش، وما حرم معرفته فلا شيء فيه يعني لا شيء أنصاف يدخل في هذا يعني ما أمر دقات للدواب والقواس والخمس هذا لا شيء لا لا إشكافي أنصاف العقرب والراب والحذر والقلب والحبوب والحياء هذه الأشياء لا إشكافي إلا ما كان متولياً من وغيره أحياناً يكون يعني المتولدة يعني الصيد من المأكول وغير مأكول فيغلب ولا جانب الحصر يغلب جانب المنع وصيد المحر بمثلة الميتة بالنسبه للمحرم سواء يعني صادم لنفسه او لغيره بينما صيد الحلال الذي ليس المحر إذا صادر مصيد الضرب هذا جالس لهو مجازا من لغيره ولم كان محرم الا اذا قصد الحلال ان يصيده للمحرم هذا لا يجوز او صاد الحلال واعانه المحرم يعني يعطيه الصوت ويشير اليه الى مكان الصيد او نحو ذلك هذا لا يحل لا للمحرم وهي الحله للحلال من الغير محرم لان الاصل جواز حين لا يوجد وطعام. نتاعا لا هو للسياره وحرم عليكم صيد البحر وطعام. البحر, يعني الحي. وطعام البحر يعني الحج وطعام البحر يعني ما القى به ميتا حتى وقالت سنه بيت وحرم عليكم صيد البحر والشهد في يعني تحريم صيد البحر ليس على الجميع ما دمتم حرم معنى هذا من غير المحرم ليس عليه شيء نعم. سابع عقد النكاح لا صحيح منه ولا تدية فيه. سابع المأزورات عقد النكاح من عن هذا ألا ينكح الوحش ولا ينكح ولا يخطب إن في الإحرام شغلا عن مثل هذا وهذا الله يقتضي التحريح ولهذا إذا حصل العقد فاسد ويعني يأسن الوحش. إذا عقد المكاح لنفسك أو الإدراجي لكن ليس فيه فدية وهذا المحذور الوحيد كما سياتي في المفدية الذي يحضر وليس فيه فدية لماذا؟ إن الشائع لن يكون فيه فدية وإنما دين من اتباع من المصفل منها إن من ينكح أو ينكح ومع هذا لم يصدر ماذا عليه من الفدية فعرفنا لهذا المحرار من المحذورات لكن إذا فعل ويأسر إلا في فيه. فلكن لو حصل وأحمر وعقد المحرم فانه لا يعقد ويفرق بينهما كما فعل عمر رضي الله عنه. لكن لا صح العقد. طيب صح المراجعة يعني ليست عدلة. لو عمنا رجرة كان قطل وقضعتنا. ما أحسن حجنا والله والمعروف العيد فرجع تصح رجع عند الأيام الأربع على الأصل ويعني علوم الآية أمسكوا من المعروف أو ما يقولونه بمعروف يجد على هذا ويشك الحديث البخاري حديث ابن عباس أن ناس عثمان تزوج زيمونة وهو محرم مع إن في حديث نهى أن يعني يعتقد ينكح المحرم أو يقول هذا في الحقيقه يعني وهم من ابن عباس كما قال اكثر السلف يروى ان ميمونه نفسها اخبرت انها بنت زواجها ابو حلمي السفير بينهما الوصفة ابو رافع اخبر ادونا يكن في الاحرام فعرفنا من اطراف القضيه الرئيسه سواء كلام النبي صلى الله عليه وسلم او ميمونه نفسها او ابو رافع بواسطه ان هذا كان, كان وهما من ابن عباس رضي الله عنه ثامن المبشاة لشهوة في فيما دون الفض، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. التاسع الوضوء في الفض، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج واجب المضي في فساد في فاسد، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويحرم من التنعيم ليطوف مخلما. وارنوا وطئ في العمره افسدها وعليه شاء ولا يقصد النسق بغيره والمره قد رجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس محرم ثامن محظورات الاحرام الا المباشره الشهوه فيما دون الفرج اصل هذا في قوله تعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا شك ان هذا من الغفث المباشرة مباشرة الرجل المرأة ونحن ذلك القول لشهوة لأنه قد يباشرها بلا شهوة كما لو أعطاها أو ناولها أو ناولته أو صافحها أو نحن ذلك هذا نوع مباشرة في اللغة وليس فيه إشكال ولا بد أن الرجل سيأخذ مرأته ويطوف بها ويعني يسعى بها وهذا نوع من المباشرة ليس فيه إشكال لكن الإشكال أن يكون شيء من ذلك لشهوة فيما دون الفرش فإن أنزل بها يعني بها يعني بالمباشره يعني إن باشرها فأنزل غير الجماع رجل باشر يعني امراته لشهوة كما لو قبلها أو نحو ذلك فانزل فالحج لا يفسد بهذا وإنما فيه فدية ذكر هنا فيها بدن وإلا ففيها شاه يعني وإلا إن لم ينزل ولكن باشر لشهوة ولم ينزل ففيها شاه والصحيح انه لا يفسد النسك بهذا لانه ليس جماع ولا يفسد الاحرام ايضا بهذا ولا نلزمه بالقضاء لانه يعني وان أخطأ اخطا في هذا فانه لم يفعل ما اوجب الشارع به الفديه وهو الجماع وبالتالي فالمباشره الشهوه لا تخلو من امرين اما انه ينزل بهذا يعني ينزل المني يجمع او أو أنه يعني يباشر ولا ينزل إذا باشر فأنزل الصيح انه لا يفسد حجه عند الجمهور خلافا لمالك عند مالك إذا أنزل ولو بالمباشرة يفسد حجه وعليه بدن في المذهب كما ذكر المصنف وعليه شاع عند أبي حنيفة وعند الشافعي رحمه الله ونواي عن أحمد والصيح أنه كبقية المحظورات غير الجماع إنه واحد فعل محظور غير الجماعة يبقى عليه فدية والفدية يعني ثلاثة أشياء على التخيير هذا إذا باشر فأنزل أما إذا باشر فلم ينزل فإنه لا يفسد حجه عند الجهوب من باب أولى خلافا لمالك طيبا والشافعي يرى أنه لا شيء عليه هنا وعند الأئمة الثلاثة عليه شاه أو يعني فدية على التخيير تاسع المحظورات قال الوطء في الفرج وهذا اشد المحظورات الوطء في الفرج فان كان قبل التحلل الاول يعني يفرغ في الوطء في الفرج اللي هو الجماع يعني المحرم إذا جامع لا يخلو من حاله اما أن يجامع قبل التحلل الاول التحلل الاول اللي هو بيكون برم جمره العقبة يوم العيد يوم العاشر على الصحيح وعند الجمهور 2 من ثلاثة يعني العقبه أو يحلق أو يطوب لكن الأرجح أنه بمجرد رانيا جاملة العقبة تحلل التحلل الأول فإن كان جامع قبل التحلل الأول فهذا يعني يفسد الحج ويجب عليه المضي فيه مع فساد الله تعالى يقول وأتم الحج والعمر ويجب عليه لأجل الفساد أن يعيد حجة من قاب ويجب عليه أيضا بدنه يعني فديه ويجب عليه ايضا التوبة بيحاصل يكون عندنا خمس حاجات لو انهم لو جامع قبل التحالل الأول لو جامع قبل التحالل الأول اللي هو يرمي شهرة العطبة يوم العيد كما لو جامع ينهار في أو في الليل في أيام مفدال في الليل المفدال أو محفدال ترطب عليه خمسة أشياء أولا ياسم ثانيا يفسد حجه ثالثا ينزلهم المضي في الحج رابعا ينزلهم بالفدن اللي هي بدن خامسا ينزلهم القضاء اللي يحج حجها مكانة مكانة التي افسدها يعني يمضي فيها ويعني يقضيها هذا إذا جامع قبل التحلل الاول فاسد الحد وجب المضيب فاسده ووجب عليه ايضا الفدية اللي هي هو بدن وان كان بعد التحلل الاول بعد التحلل الاول يعني بعد رمي جمرة العقبة يقول الحمد لله تحللت التحلل الاول التحلل الاول اللي هو يعني يعطيه كل التحلل من كل محظورات الإحرار ما عدا الجماع يعني بعد ما يرمج جاملة العقبة يخلع ملابسه ويزوره ويتطير ويأخذ من شعره لأنه بيحلق وهذا من النسك وكل شيء إلا, إلا الجماع حتى يتم التحلل التحلل التاني التحلل التاني بقى اللي هو بيكمل طواف الافاضه والسعي إن كان متمتعا او كان غير متمتع ولم يكن ساعة سعي الحج يبقى اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني خرج من ان الحج يكون فاسدا لكن يأسم وعليه الفدي يترتب عليه هنا امرين مش خمسة الامر الاول لو كان جامع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمس اشياء منها طبعا يأسم وينزموا التوبة ومنها يفسد الحج وإنه لابد أن يقضيه من قابل وإنه يمضي فيه وإنه عليه بدنه لكن لو جمع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني الحج صحيح ويمضي فيه وليس عليه أن يقضيه لكن هو يأسم وعليه الفدية والفدية هنا يعني بدنه لكن عند الحنابلة خصوصا يلزمونه وأن يرجع إلى إلى الحل حتى يعيد الإحرام مرة أخرى الجمهور لا يلزمه بهذا والصحيح مذهب الجمهور لعدم الدليل ولذلك قال وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شه هنا بقى مش بدل لو جامع بعد التحلل الأول يعني بعد رمي شمرت العقبة يوم العيد استعجل فجامع قبل أن يتم يعني تحلله ب يعني الطواف والساع في هذه الحالة يلزمونه بشك ويحرم من التنعيم تنعيم غير التنعيم يعني يحرم من خارج يخرج خارج الحرم لكن التنعيم دايما يذكر هنا لانه اقرب حاجه أقرب شيء من الـ من اققر ادنى بالحرم ويحرم من التنعيم ليطوف محلما يعني ما اقولش طفت في الافاضه وانت لا لازم تحرم مره اخرى وان وطئ العمره طب لو كان الجماع جمع في العمره افسدها وعليه شاه. يعني وطئ وط في العمرة هو محلط طبعاً العمرة ساعتين هو طواف وساعي وهيحلط أو يقصر في أسماء ال... الاحرام بالعمرة وطئ فسدت عليه العمرة وعليه شاد ولا يفسد النسك بغيره يعني ليس هناك محظور من محظورات الاحرام يفسد النسك إلا هذا المحظور الوحيد اللي هو الجماع سواء في العمرة يفسدها أو في الحج قبل التحلل الأول اللي هو بيكون برمي جاملة العقبة يوم العيد. قالوا المرأة كالرجل يعني في هذه الأبواب إذا يعني حصل الجماع قبل التحالل الأول يلزمها نفس خمسة الأشياء والمرأة كالرجل لكن الصريح إن المرأة كالرجل يعني إن طاعته لكن إذا أكرهها فإنه يعني فإنها لا فدية عليها ولا تأثم لكن يبقى الأشياء الأخرى لأنها جمعت فسد حجها فيلزمها المضي ويلزمها القضاء لكن لا تأثم لانه قهرها ولا فدية عليها انه هو الذي قهرها أما إذا طاعته فيترتب عليها خمسة الأحكام قد يتصور النسيان واحد نسي وجامع ناسي النموحين أو جاهل لم يتعلم أن هذا ما يعرف ان هذا يعني يفسد حجه بالوطن ونحو ذلك عند الشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام انه لا يفسد لان الجهل عذر ويعني المسيان كذلك عذر وعند الجمهور يفسد لا يقول والمراه كالرجل يعني في محظورات الاحرام التسعه السابقه كلها الا ان احرامها في وجهها يعني ما يتعلق بلبس المخيط المراه احرامها في وجه الحديث ليلبس المحرم السراويلات ولا القميص ولا العمائم ولا البرامس ولا الخفاف هذا في الرجل واما المراه فيها تلبس كل هذا والامر فيه وسع فقط احرام الوجه المراه الا ان إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط ومعنى إحرامها في وجهها يعني لا هذا هو الحديث الآخر لا تلبس المحرمة لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفزين فخصوص الوجه لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة تكشف وجهها هذا لم يعد إنما قال لا تنتقب وأما حديث ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها فالحديث ضعيف ومع هذا معناه منعها من مما منعها منه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس البرقع أو وإنما يعني تكشف وجهه حيث لا يكون الرجال هذا قد يتصور في الأزمنة الماضية عدد الحجيج قليل فالمرأة في بعض المواطن تمشي في بعض الشوارع في بعض المناسب لا تجد أحدا فتكشف وجهها فإذا حزاها الرجال غطت وجهها كما في حديث عائشة كنا يعني إذا حزان الرجال سدلت إحدانا من رأسها على وجهها ولذلك الآن مع كثرة الرجال والنساء فالمنتقبة ماذا تفعل؟ تخلع النقاب لكن تلبس مكانه ما يسمى بالبيشة شيء يعني يشتبك بيعني أعلى الرأس وينزل على الوجه لا يكون مخيطا لأنه مش مفصل على العين وإنما يعني على الوجه كله هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام يأتي باب الفدية والفدية متعلق بمحظورات الإحرام يعني ماذا يفعل من انتقى محظورة من محظورات الإحرام عليه فدية وهذه يعني الفديه تختلف باختلاف النوع المحظور بعض المحظورات ليس عليها في ليس فيه فديه زي ما أخذنا في في العقد لا ينشح المحرم ولا يمكن وبعضها في فديه مغلظه زي ما في الجماع والباقي وسط بين هذا وذلك